هو اللي ل ا ل ع من ا ل ن ت س ت اللي مليان بلاوي وملين أمونيا وملين كل كهذا وغير كمان ن ع ا ل ح ي ق ألوس م ا في خ ل ن ة ده كمان اسمها هي بقى أصعب من ن و ل ة يعني أ و ل ك ن ا س ا ب برتوكيفا ده ي ع بس ما يمد زنتريك وكيفا إيش اسمه ا ن ا ليه عمل ع م ل ي ة ما زنتريك وكيفا ما جايب ا ل ا س ص و ب ي ر و من زنتريك إذا حد فين لحد ا ل ا ن ف ل و غير كيفا خلاص هدول ك د ه العمليتين العمليتين دول حلوين ا ي هم ب ي أ ل و ا الضلع لكن وحشين ا ي هم بيجيبوا إيه ي ر ب لحد ما جي واحد أمريكي ما ع ل ن ا م ك ا ن د هذه ب ي ح س ك ه برضو نامش لطوف. هذا لما ك ا ش ل ط و ر ليه مش ل ط و ر ل ا ن ه ا ي حاجة أمشوه. ا ن ه لما ك ا ش ه ا ا ل ن ه د ة كان بعدها ساعة و ا ح د ه ما هو دراع على براتي هنا و ا د ا د ت فشاعة. وبراتي هنا وازدادت ف ش ا ع ه و ف ج أ المقالة ا خ ذ م ن ل فلين. ف ك ا ه عم نتكلم عن فكرة ا خ ذ م ن ل فلين. د ا ي م ا في هذه الدرس ترى سوء ك ت ي ر جدا عن ف ك فجي واحد وليه ح ت ى وارن أ و ب ر ي ش ن وأنا ه ا خ ذ منين؟ أخذ من ا ل إ ب ي ن ك ب ي ن بيكو دي خ ل و ة ج د ا ليه ب ى خدت من ا ل إ ب ي ن ك بين، قدم الواصل البرت بين قليل، قلل الضغط. وفي نفس الوقت، اليوم إ ف ر ض ت ش ر ا ت أ ل أقلل كتير ج د ا لأن ا س ا ل ث أنا ا خ منين؟ قدم الخد من ا ل إ ي ن ي ك هيبوح البرت عالي ج د ا هيوصل لليبر ما فيش ي م ش ك ل أنا قلل البرت بين عن طريق إن أنا أ ف ل ت حنفية ا ل ب ر ي ن ك ي ا ل إ س ب ر ي ن ك ف ي ن بس لازم ا ل أ م ر ي ك ا ن يقرا، ل ا نفس ا ل د مشكلة ك ب ي ر ج د ا ا ن ا لو خ د ت و ص ل من هنا هو طار ب من ا م ي ر ة ب ر كيفا المسافة طويلة جدا أفترض ن ا ن ا جيب ا م ب و بطوله جدا ودي ت ب ق ى م ك ل ف ة على ع ي ا ه فهو عاد يفكر ث ع م ل ا ي ث م ل هي وارن ثامد هي وارن م ق ا ر ن و ا ر ن كن م ر ي ك ا ن ي ا ث ا م ل ا ي م ل هي من جاي عاد يفكر أي رأي في خ ب ي ه ا ل ا هذا ط م ن ا ن ا مش فيها رأي في بدون مدلول وكم ن خالد منها د ي ن ف ي ن فما و ما ص ن ا ب ر ي ن ا ب ي ن ب ر ي ن ا ي ن عرفت كتير وما في ك ت ي ما ي ع ض هو ي خ ر م ن ا كتير ويش جات م و ص ل فين ل ي ن ف ر و ا ب ن كيفا؟ ع ا ل ع ا عملية بسيطة ج د ا أنا جاية ا ل ع م ل ا ل وسطة ب د و ن إيه؟ اللي ب ي ن ا ز ي ن ننزلها ك ن ه بقى ما يجون ع ا ر ي ن ب ن ي ومنذين ا ر ي ن ا ز ي ن بعد دم ي ا خ د ضابط روحين ا ل ا ن ف ر و ا منك كيفا؟ حتى عملية دي في منها بروز ز م ا ل وفي منها ي س ت ر ل ت خ ه ا أنا جاية بعد ب ا ح دي ك ا العمليات دي ما ب ر ت و ستين ش ن س لكن هذه العمليات كلها ت ش ت ر ل ا ن ه ا عمليات ص ع ب ن إن أنت تعمل ش ن س ا ي ه أ ع م ن ه ا و ل حالها؟ ما دي لها ولا حال ما لوازم؟ كل عمليات مشتركة ب ي ن ا ي ع ي فما هي كلها كلها عملها؟ عمليات ص ع ب لغاية ما ج بعض ل د ل مصري. طبعاً ي د ل مصري. ب د ي ن ق و ل ف ت ر ط و ل مصري دي ج ي ب ه ا د ل مصري ما ه على ا ل ف ر ة حلوة و هي حسيت. تبدأ ا ل ب ا ن ا ر فكرة. المهم دي أخذتها من إني بعد. أ ب ص ى أسمع عن فكرة ج د ً ج د ا ولا تقول لي ب ى أخذ من البورتر. دي بقى زور على البورتر ا ل و ل ه حساب. في واحد قبلك الفكرة البورتر. على خلاصة م ن ا خ ذ و منين؟ ن ت و ي لهم م ي ز ا ق اللي بع ح ت ا ب في واحد خذت ميزان. ا ل و ل ه ج ا م ع ا د شبابي. لأن عايز ا خ ذ تونس ي ب ق ة معاد شبابي س و ل ه ي ز ا عمل ا ل ت ل م س ع د ي ف ك ر حساب. حساب فعله ت ه ت ه ليه زعلت شوية كده ومرجع عنص. مانا عندي ف ك ر بع. ص د ر الثلاثة هو كلهم. ا ي ه ي ه ح س ا حساب الفكرة في الأول الناس كلهم صاروا بيجذعوا رجل جميل، هلا يا جماعة رعشيد جميل ي ن ك و ن عملية سهلة جدا، ت ع ر بالزرع، ب ا ل ن ي ت ر ن توقفين ي ب ا تعمل زي ت ا خ ذ العين ا تفتح تجيب ب ص ل جنب العين عشان ما تشيل ال 2000 بابنة عملية ما ت خ ذ ش بالضبط م ت و ا ع ة 2 ي 0 0 ل ي ن هو حسب ما تشيل ال 2000 هدخل لكم حاجة. إيه هو أول إنديكيشن في ا ل ب ل ي ن ي ك ت و ي إنه ا ه ي ب ر ت بلينيكت، ا ن طما البورتر هايبرتنشام هو أول ثبت في العالم ي ج ي هايبرد ه بلينيكت، كنا ك د ه ك د ه ده م ش ج ب ت ا ل ج ي ن ك ب ي ر و بس ده م ت و ح ش كمان ي ع ن لازم ش ي ه ف ا د ي ع ه وحاجات، على أ س ا لما رجع رجع من المتشفى س في نفس اليوم وعاصب ا ل ك و ن ه كان نفس سؤال مهم ج د ا ا ل ا ن لو عملت العملية بلينيكتومي بس، التاريخ مش ه ذ ك ر ل ن ي ه ي ج ي بعض ك د ا ب ع د كان ك هما ب ي ع ل م و ا الطلبة وفي واحد ك د ه عمل البلينيكتون ل ا د ا ع ي إن ا ن ا واحد سرق ب ر ي ش ن لما قلت أ ن واحد سرق ب ر ي ش ن هم ع ن ا ي ا ل ب ل ي ن ي ك ت و ي ف ح ا ب ق ا ل ا عملي عشان التاريخ ي ذ ك ر ن ي عملي. عايز حاجة هيك ك د ه ثانية. فدي أنا حاجة هيك قليلة. والله جماعي ا ن ا متياقي. ا م ا قرأتها أنا فعلًا م ت ي ل ي وفكر كذا. ن ا ا ع ت ق د ا ن ا مش عارف ظ ل م ه بس أنا مت ي ن ن ا لو ما ك ن ا عمل ك ا ع ا ا ل ب ل ي ن ي ك ت ه التاريخ مش ك ر و ح ن ا من واحد, واحد ص ي يقول حاجة عم جاية ماي ل مع عليه م ع ا ش و ن زائد عشان بكتب ك و ب ا ي ن ي ش ن يبغى حتب روتين ا و حتب ا ي ه زائد مش فيش وين د و ا ل ي بزيد نعمل دي بذكرها ز ي ش ن ي ع ن ي نروح نكوي دي حاجة ا ي ض ا عن بعض ا ف ض ل هتسيه هنا البني واحد لاشك لاتك ن ك و ى عشان يقول ا ي ه د و ل ي المريء لبعه ت ق ا ل ح ت ا ب b و ب ر ي ش ن البني نكتومي عندي دي ي ه ب ت ك ا ر ف ك ب ر العالم كله ا ن الناس بكتبتوا و و ن كتبلك ي ب ى ح ت ا a b و ب ر ي ش ن اللي هي البني نكتومي ودي ا ي ه تعال سهولك هتسمع ل و ك ا ك ق ل البني نكتومي بات والله ما خ ل ش ح ض ه ا ل ل ه تعالك ت ج ي ل البني ده ولا د ي عملية ثانية ثانية سمعت عنها بكرام بيكونها ت خ ط الجراح اسمه كيف ت r ت n s j u g و l a ا ن ت راح ي ب ا ت ك بورتو س ت م ي ك شافر. يا ر ب ع ن حاجة في حاجة عرفتها د ي ه ف ع ن ا ج د ا و ب ت ب ق ى ع ن ض ه ا ل س ي ي ع ن ي بياخد ب ع مش ل ا ز م جنرال ا ن ك س ا ز ي ا وممكن ل و ك ل و ع ن د ا ل س ي ت ي و ت ع م ل العملية دي بتخبط ا ل ر ة ت ي ن ف ك ترانس ج u g ا l a يعني ا ن تدخل عن طريق ج ا g و l a لحد ما توصل وتعمل t u يوب كده تربو ب e t ا ل ب و ر ت ا ب ي ن و س ت س م ي ك تكوليشن بحيث ا ن ا ن ت تعدل ضغط ش و ي ا ل ب و ر ت ا ي ع م ل ي يعني مش ا م ت ر و ب ا ر ا س تاني. المهم ذكر موضوع بورتردين قبل ما نمشي بس عايز أثبت موضوع بورتردين في ذاكم س ا س ت م ش ا ق داخل مشاعل الجورجية ي معقدة بهي ل ت ر و د ر ب ا ج ي ن ز ك كم؟ ثلاث ك ا ت ا ل ه م ي و ا ك و ن ج ي ش س ت على جيشا، ل و ب ت ي وبعد كده ج ر ك ل ي ن ا ك و ي ش ا س حاجات، ك و م ب ل ي ا ش ن ت حاجات، ب س ي ي ش ن ت حاجات، ت ر ي ت بروفلاتس، ر ا ب ي و ت ك س ر ا ب ي و ت ك س ت حاجات، ب ر و ف ل ا ت ت حاجات. ح س ك ا ن ا بثلاثة ب ت الموضوع في ش ك ر ن ا ل ج د ل